وَمِن كُل لَّتَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ تَرْفُلُ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاقِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجري لأجل مسمى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 وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثموات مختلفا ألوانها ومن الجبال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس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 لوفِيَهُم أُجورَهُم وَازيدَ م فَضْلِ إن غَفُور شَكور وََّذ أَوْ حَين إلَكَ منِن الْ الكتابِهُ وَ الحَقّم صَدّق لماَا بَيْنَا يَديَي إِ اللهَّه بعباد لَ خَبُ دَصيرثُ أَْرَسْنَ الكتابَ, الكتاب الذيينَصطَفَينَا مِنْ عبادن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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ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 فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ على بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِذُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غ قسمَموا بالِلههِ جهْدَمَانهمم لإجَ أَهُم نَّذ لا يك أَهدَ مِن إحْدَ الأُمَم فَلَ جَ أَهُمْ نذ م زَادَهمم إلَّا نُفور استاستِكبَ في الأوْضِ وَمَكر السَّ وَل يحييقُ المَكرُ السَّءُ إِلَّا بِأهلِه فهل ينظرون إلا سُنَّةَ الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيئوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة